قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إِلَى جهنم وبئس المهاد قد كَانَ لكم آيَةٌ في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وَأُخْرَى كَافِرَةٌ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء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 والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام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 وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أَوْلِيَاءَ من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه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 وما عملت من سوء تود لو أن بينها تود لو أن بينها وبينه أمدًا بعيدًا ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد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 إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه, فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص واحيي الموتى بإذن الله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 إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة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 يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم،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 أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين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 يوم تبيض وجوه وتسود وجوه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 وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إِلَّا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة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 يَتْلُونَ الدكتور اللَّهِ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 وَدُّ مَا عَلِمْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هَأَ نْتُمْ أُولَائِي وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لقوكم قالوا آمَنَّا وَإِذَا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ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 وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَاً وَاللَّهُ وَلِيٌّ هُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدِيرٍ وَأَتُمْ أَذِلَّهُ فَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ الْمُؤْمِنِينَ أَلَيْنَ يَكْفِيَكُمْ أَيُّ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلاف ثلاثة آلاف من الملائكه نزلين دلايل تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسه الاف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 والله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الْرِبَاءَ ضْعَافًا مُضَاعَفًا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 يَفْقُونَ فِي السَّرَائِ وَالْضَرَائِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْضَ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ الْنَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرَ اللَّهَ ذَكَرَ الله لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذنوب إلا الله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 أَوَلَمَّا أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا.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 ألا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين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 فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وما الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ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 رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُقْذِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ